وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طس م م تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ NATLU ALAYKA MIN NABA'I MUSA WA FIL'AUNI BIL HAQQ LI QAUMI YU'MINUN INNA FIR'AUNA 'ALA FIL ARDI WA JA'ALA AHLAHA SHIY'AN YASTAD'IFU TA'IFATAN MINHUM YUDABBIHU ABNA'AHUM WA YASTAHI NISAA'AHUM INNAHU KANA MINAL MUSFIDIN ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثين